berikutnya nun sukun atau tanwin kalau ketemu dengan mim dibaca tanwin bisunnah juga sekitar dua harakat hamidun majid hamidun majid ayo waqalilun wa ba'd ayo min mawrabin musqalun ayo innahu hamidun مديد وفي ضلال مبين أيوة خير مما يجمعون أيوة ومن معك على البذل إن هو إلا نذير مبين كأنهم لؤلؤ مكنون وأكواب موضوعة أيوة على شرور موضوعة أيوة كان mereka benar benar. Ayat Allah. -si Saya Muhammad. Abdullah. Masuk pada atas duit. Itu ditekan. Cara bacanya tidak boleh didengungkan, tidak boleh qarab, tidak boleh tapi qarab yuqaribu. Iya. Iya. Qarab yuqaribu. Iya. Qarab yuqaribu. اَضَا يُعَذِّبُ اَذَب يُؤَدِّبُ اَذَب يُؤَدِّبُ يلا يقرأ الآن رب لِوَالِدَيَّ فكَذَّبُوا بَقَرَهَا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَسَنَسْتُرُهُ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَغَرْ نُهُ لَهُ سَجَدَا سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَلِيِّ يَتْبَعُونَ الدَّعَيَ لَهُ وَجَلَّ وَمَا اسْتَانَهُمْ إِلَّا حِينًا فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ فَبَشِّرُوا sekarang nun atau tanwin ketemu dengan 6 huruf dibaca dengan izhar halqi semuanya dibaca dengan n Bahasa Indonesia dengan N Asalan Min Hu Min Hu Ya Muhammad Min Hu ya, Min Hu Min Hu Ya Alibadah A Ewa. Man Aman Amila Salihah Ewa. Walahum Madabun Amin Ya Ha Min Nu As Min Nut Matah Shrata Ina Ya Wa Likulli Qawmin Had Ya Ha حقيقي على الله قول، تمامًا من عمورك سنين، بعوس، و... إيوه، وعد وعد غير مكتوب، بابوس. من غل النخوانا، أيوة. أ... إيوه، من حمئ مسنون إيوه minha hu minhurim ijla ayo ayo wa tafaru min ghayr ayo wa in ghaftum an la bagus احسن baik berikutnya pada halaman berikutnya masuk pada idom syamsi <coughs> idom syamsi itu dilihat pada buku tadwit insyaallah akan nampak satu kalimat yang bisa dihafal oleh masing-masing murid baik Al Rahmanu. Al Rahmanu. Langsung dimasukkan kepada Roh. Ra. Al Rahman. Al Rahman. Ewak. Teriaklahan. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. نفمرات تمام ومنات الثالثه الاخرى bagus qa واقيموا الصلاه انتبه واقيموا الصلاه ايوه واكون من الصالحين ايوه الرحمن والملك القران ايوة. وهو قاهر الرزق احسن هو التواب الرحيم. ناقوس. فتقوموا واقعون. ترى ب... شكله؟ ضوء. وضفادع وضفادع ودم. أيوة. حق عليه منضلاب. أيوة. ذا. د... والذاريات ذوا. أيوة. والذاكرين... والذاكرين الله كثيرا. أيوة. ناء. د... وأرسل إن... ناكر رسولا تمام وان ناسطات نشقا الحياة الدنيا ذلك الدين القيم وهو السميع العليم ويعلم ما في السماوات تمام وتظنون بالله يظنون كمم مفلو في الظلمات. أيوة. زا. والتين والزيتون. أيوة. وجنبو قل الظور. أيوة. والشمس وضحاها. أيوة. والشياطين كل بناء وغواص. دروس. أيوة. كمثال لقلقل مكن. أيوة adzaalikalladzii yad'ul halaman berikutnya, halaman 77, masuk pada mad wajib muttasil. Artinya, kalau ada mad ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka harus dibaca sekitar 4 atau 5. Du'a, -ukum. Dua -ukum. Di baca sekitar empat atau lima. Baiklah, kata-kata. Baiklah, kata-kata. Baiklah, kata-kata. Baiklah. Baiklah, kata-kata. يوم تبلس السرائر، وال... يوم تبلس السرائر، والسماء وما والسماء وما بناها، يوه. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Berikutnya Masuk pada Majaiz Al-Mufasil Kalau ada Satu mat Baik A Atau I Atau U Setelahnya Hamzah Dalam Kalimat Yang lainnya Menurut Riwayat Asyatibiyah Itu harus dibaca Empat atau lima Tapi kalau Ada riwayat Tapi baca Nasar Boleh dibaca Dua sampai lima Tapi orang, orang Indonesia Mayoritas memakai Riwayat Asyatibiyah Inna <tuh> An لَنَا إِنَّمَا أُنْزِلَ طيب هم لا تسلم يهرعون وما أدراك ما هي ولا تفرحوا بما ولا تبطلوا أعمالكم لابتين فيها أحطابا وما أسألكم عليه من أجر وجعل حلالا أنهارا يا أيها الناس عبدوا ربكم فظنوا أنهم مواقرها أيها pada halaman 78 masuk pada nim sukun ketemu dengan ba ada suatu pertemuan di Suria pertemuan para kuro mereka mengatakan bahwa kalau cara membacanya dibuka sedikit itu baru terlaksana pada zaman Amir ibnu Syeid ibnu Ottoman mereka pun sudah mengkali tentang cara membaca dibuka sedikit yang betul adalah membaca dengan tertutup bibir tarumihim bihijara tarumihim bihijara ayo tarumihim bihijara tarumihim bihijara ayo ikralkan wajahu Isaiya'm. Ayuh fa idahum bisahira ayuh amahum bimujjidim tamam wa nahum bimumin lasta laim bimuqaytir ayat ini dibaca dengan shad jadi baca dengan sin karena harik syadibia harus dibaca dengan shad عبد وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ إيوان وما أنت عليهم بجبار لا كويس فقالوا بنو عرير بن يابا إيوان وما صاحبكم بمجنون إيوان بعذاب أليم إيوان Ya a'tahum rusulhum bil bayyinah. Bagus. Awalam ta'tihin bayyinah. Masuk juga sekarang pada iklab nun sukun atau tanwin ketebulan ba dibaca iklab. Itu pun juga dibaca dengan tertutup bukan terbuka sedikit secara benar. Walaupun memang banyak qorqoq sekarang membaca dengan terbuka tapi sudah ada ijma pada sekitar tahun 1412 di Suria pertemuan seluruh qurra yang muktabar mereka menutup bibir di mereka dikala membaca iklab dan ikhfa syafi mim <tuh> ba mim ba طيب mim في الحطمة، قبيض بما تعملون، وبايقم به صدرك، تمام. ولا تكونوا أول كافرين به، واسنبونك حقه، أيوة. ذلك رجع بعيد، أيوة. نودي أم بورك. نودي ام بورك ايوه افا من مسسبني انه عليه الذكر عليه الذكر من بيننا ايوه نودي بالفتح كمبود كمبود بده ايوه انه عليم بذات الصدور ايوه خبير Lahdul Jalalah Allah Kalau sebelumnya didahului oleh Fatsah atau Domba Maka Allah itu akan dibaca dengan tebal Wallahu Wallahu Alaihullaha Alaihullaha Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah من الله من أعصي تلك حدود الله فلا تتجوهر فاتقوا الله عظيم على الله ترك الماء وضرب الله الأمثالين أي بساعين بساعين وضرب الله الأمثالين إيه وا؟ والله شكور حليم إيه وا؟ إن الله خبير بما أصنع إيه قد أحسن الله له رزقا قبله والله هذا إيه والله وسيم عليم والله وسيم علي والله وسيم علي والله بكل شيء عليم إلى ها Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Wa Allah hu asirun alim. Qad ahsanan Allah hu nahu rizqa. Baik. Jadi, kalau kalau. Wa qad ahsanan Allah hu nahu rizqa. Ya. Wa Allah Baik. Hillahi Masuk pada lahudul jalalah. Yang didahului oleh dengan. Didahului dengan kasrah. Maka dibaca dengan tipis. Hillahi. الله الله الله قل لا أسرع مكرا ماذا من الله وكذب بالله حسيبا تمام فلله الآخرة والأولى واصل ولله ملك السماوات والأرض عشل. وكفى بالله شهيدا تمام. آيات الله مبينات أيوة. يقاتلون في سبيل الله أيوة. فاتجدوا لله وعبدوا ولله ميراث السماوات والأرض تمام Masuk pada 6 sukun atau tanwin ketemu dengan roh. Maka dibaca dengan ibhar. Mir Rabbihim. Mir Rabbihim. Fahuwa fi iishatir radyah. Fahuwa fi iishatir radyah. Saya akan berhenti ya. Fahuwa fi iishatir radyah. Asal. Wa kunu min rizqihi wa ilayhim. نشوء ايوه الا من رحم الله تمام لما ذا هم من رجز اليم من ربهم الهدى ايوه محمد رسول الله ايوه له شهاب وصدى تمام قد يوم اذ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 وهو خير لكم وهو خير لكم عبد الثانية وهو خير لكم أيوة. إن, إن هو إلا ذكر ر للعالمين، طيب. إلا رحمة للعالمين، ونأمر يومئذ لله، تمام. من لد حكيم عليم، فبعد لقوم لا يؤمنون، متاع لكم ولأم عامكم، ولم يكن له كبر أحد، ومويعة للمتقين. Aywa. Dai ta'ala lillasharibin. Aywa. Wa islahun lahum khair. Maraqab ra. Wa islahun lahum khair. Aywa. Hadza bayanun linnas. Baik, per halaman berikutnya, nun sukun atau tanwin ketemu dengan 15 huruf, maka dibaca dengan ikfa' hakiki. Sekitar dua harakat Sekitar dua harakat Sayyid al-anindak ya Abdul Karim Pada halaman ini Ikhfanya secara tipis karena setelah nun sukun atau tanwin Ketemu dengan huruf-huruf istifal. Mankan Mankan Man kan. Wa antum muslimun Wa antum muslimun Saya takar min awalnya ya al وأنت وأنتم مسلمون طيب وإذا تطيعوا تهتدوا أبس وأنت خير الرازقين أيوه أتريدون أن تهتدوا أم أضل الله أيوه ذا عليك قولاً ثقيلا تمام تقبل أسماؤه ومن ثمرات نخيل أدنى من تنتعي الليل. تمام. جاء من جاء بالحسن. إيوه. الذين آمنوا. تمام. من جوع آمنهم. تمام. أنجعهم مضر منهم. إيوه. ده. سَوْمَةَ مَا دَ رَبِّكَ ايوه ادل مكين لا ايوه عن, عن القرنين يتيما ذا قربى ترشكان ذا كتاب انزلناه ايوه تدل من الرحمان الرحيم bagus بقلب سليم أيوة من سوء العذاب يوم القيامة أيوة رفور شكور ولهم عذاب شديد أيوة فماذا ينفقون قل قتال فيه كبير فماذا ينفقون Nun <tuk> sukun <sisi> <Emang>? <sisi> atau tanwin ketemu dengan lima huruf yang dinamakan dengan huruf istilah maka cara membacanya dengan tebal. Nun bud, man bud, qaf saf safah, qaf saf safah. Katakan أيوه. قاصف صفا. أيوه. يسقى من ماء صديق. أيوه. له درنية ضعفاء. وكل بالمد بالمد ضعفاء. أيوه. وكله ضربنا له الأمثال. أيوه. علمنا في غطين. من أولها ط. ايوه علم ما منطق الطايد ايوه وما لا منطق عن الهواء ايوه فإذا ينذرون ايوه ا فكيف طلبوا لك الامثال ايوه سميع قريب أيوة. الذي اقبب امرك ايوه Rabu Anqabah Anqabah Zharq. Anqabah Zharq. Eh Anqabah Zharq. Sebablah hendak pada nun sukun atau tanwin ketemu dengan kasroh maka bacanya dengan tipis atau tak kembali. Minqibali. Minqibali. Wa ma anta bi tabi لتهم وما أنت بتاب قبلتهم أيوة. وما بعضهم بتاب قبلت بعضه وظاهره من قبل العذاب تلك إذا قسمت غذا ان قِبْلَةِ مِلَّةِ كَانُوا عَلَيْهَا Aywa. وَمَا أَمْتَنِقُ tersingkat dalam satu kalimat di bawah ini. Shift dari sana ke menjadi saksun. Kau tahu sama. Dumtivan zititukoh. Bawa pada awalnya. Tama short, kemudian dal, kemudian sa, kem dan seterusnya. Yang penting di awal-awal kalimat. Masuk pada edom. Nah kisbihunah yang terbagi menjadi empat yang terkumpul dalam satu kalimat. Ian nun sukun atau tanwin ketemuan dengan ya nun nim wabu membaca dengan runnah. من يقول من يقول من يقول آمنا بالله من يقول آمنا بالله تكرمين أوليه؟ لا لا لا لا من يقول آمنا بالله وجهوه <تصفيق> يومئذ مسيرة، وجوه يومئذ مسيرة، وجوه يومئذ ناعمة، من يومهم الذي وعدون، لا يصلوا إليك، فلا يحتذو إذن أبدا، تمام. فما له فما له من نور. أيوة. وجوه يومئذ ناظرة بالنطفة إذا تمنع إن نحر إلا بشر مثلكم أيوة. وإن نشأ نغرقهم تمام. فنجي من نشاء أيوة. إن ربي قريب مجيب أيوة. وقليل Ibadiya syukur, kalimah takkan. Baiklah, wafat. Allah wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat. Wafat nati illa habibun wa 'assaqah wa ilahukum ilahu wahida asana mustaqarra wa muqama طيب maksud ada lazim kalimi mustaqqal artinya kalau ada mad ketemu dengan tasdid setelahnya maka membacanya dengan 6 harakat al -ha الحق فإذا جاءت الصق فإذا جاءت الصق قل لدحاء قال قال دحاجوني بالله وقد الحق ما الحق لا تبار ضالدة بولدها، ما جاءت ضاعت الكبرى وليس ضاعت من شيء، وقاتل المشركين كاف. ووجدك ضالا ذهدا والصفات صفا ولا تضافوهن لتضيقوا عليهم ادخلوا في السلم كافة وما بث فيهما من دابة Allahu ya. Allahu ha Masalah ini boleh dibaca dengan Dasil atau dengan 6 haragat Allah. Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Qulilhamdulillah Wasalamun ala ibadih Alladhi nastafa'ah تماما ثمانية أزواج من الضأل اثنين ومن البعث اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنفين أن اجتمت علي أرحاب الأنفين نبتئون بعلم إن كنتم صادقين أيوة. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين طيب. قل آذكرين حرام أم الأنفين طيب. قل آه الله أذلكم أم على الله تكترون طيب نحن نحن boleh dibaca dengan 6 harokat dinamakan dengan lazn kilmi muhafqa lazn kilmuhafqa boleh dibaca dengan sit al an al an an an jadi boleh dibaca dengan 6 harokat atau dibaca dengan tashil al an al an ما وقع آمنتم به الآن وقد خنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخرد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وجاولنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم في رعاون وجنوده بغوا وعدوا.